إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 إلى ربها لا ضرء ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراقي وقيل مرق وظن أن سَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ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 ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والذنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى